هل لن نمدها وَمَا كَانَ عَصَوَا ربك محظوه كي تفضلنا بعضاً ما لا بعض ولا الآخرة أكبر دواياته وأكبر تفضيل لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقود مظلوماً مخزولاً وقضى ربك أن اللّهٴ يا غواضي الوالدين از قال كبراء ذو ما أو فلا تقول فلا تقول ذو ما أضيوال. wok pew go la pou maja na vo li na ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا طالعين إن تكونوا طالعين فإن إنه كان للأعوابين أعفور وآتذ القباح همه و المسكين و ابن السبيل ولا تبذر تغذيرا ان وَمَا تُرْبَنَّا نُغْتِوَ وَأَنْ رَحْمَتِ مِنْ وَدِكَ تَزُوغَ فَقُلْ لَهُ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عرقك ولا ترسطها كل البسق فتقع زماما معصور